الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك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 الله من السماء من ماء فأحيا به, به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وَتَسْرِي فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُتَخَرِّبِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله.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 نَهَوْلَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهزدون وَمَتَل ال الذيين كَفَروكَ نَتَل الذي أَعق بمَا ل يَسْنَعُ إلا دُعَ أَدا صُُّ غُق مْ يوسَهُ لا يَعقُِ واشكروا لله كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتموا إياه تعبدون إن نار حرق وما عليكم الميتة ودم ولا لحم الخنزير وماهو إلّا بالحير قير الله بنن طلاب غير باغين ولا عاد فراء اسمع عليه إن الله غفور رحيم يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله وَرَأَى يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَشْفِعُ لَهُمْ وَلَا يُنَجِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّدِيدٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ انزل الله نزل الكتاب بالحق وان ان الذين افتروا في الكتاب لفي شقاق ديد